حاسس انت صحبتك، أهما السبب في زلت؟ حاسس أنت صحبتك صحبتك في زلت؟ لا تيأس الدنيا بخير. جربت غير صحبتك بداخلك إنسان غير إنسان غير مليان حنية وخير لا تجبر انا يسير يا صاحبي في سكتك جرب تغير صحبتك جرب لو حاسس انت لو حاسس انت صحبتك صاحبك امس السبب في زللتاتي اس الدنيا بخير جربت غير صحبتك جربت غير صحبتك ابعد ولا تبقى سير تبقى سير خلك على هالدنيا طير وفنت من تاح الضمير بالدير تحلّى دنيتك جرب تغيّر صحبتك جرب تغيّر صحبتك لو حاسس انت صحبتك اوه ما في زلتك لو حاسمت صحبتك اوه ما في زلتك لا تيأس الدنيا بخير جربت غير صحبتك جربت غير صحبتك درب الخطى بحر غزير بحر غزير يا ما غراك قبل كثير والصحبة فيه مركب صغير يا تسحب أو يسحبك جرب تغير صحبتك جرب تغير صحبتك